Oh no. my.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 علي الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مُفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا و هدوا و بشرى للمسلمين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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.